بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إ ل ي ك و إ ل ى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكه يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض أ ل ا إ ن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أ و ل ي ا ء الله حفيظ عليهم وما أ ن ت عليهم بوكيل وكذلك أ و ح ي ن ا إ ل ي ك ق ر آ ن ا عربيا لتنذر أ م القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في ا ل ج ن ة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أم امه و ا ح د ة و ل ا يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أ م اتخذوا من دونه أ و ل ي ا ء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إ ل ى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب فاطر السماوات والارض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 الله يجتبي إ ل ي ه من يشاء ويهدي إ ل ي ه من ينيب وما تفرقوا الا من بعد ما د ا ء ه م العلم بغيا بينهم ولولا ك ل م ة سبقت من ربك إ ل ى أ ج ل مسما لبغي بينهم و َ إ ِ ن َّ الذين ََِّ أ ُ و ر ث ُ و ا الكتاب َ من ِْ بعدهم َِِْْ لفي َِ شك منه ُِْ مريب ُ ل فلذلك َََِِ فادع واستقم ََْْ كما ََ أ ُ م ِ ر ْ ولا ََ تتبع ََِّْ أ َ ه ْ و َ ا ء ه م ْ وقل َُْ امنت َُ بما َِ أ َ ن ْ ز َ ل َ الله َُّ من ِْ كتاب ٍَِ و أ م ر ت ل أ ع د ل بينكم الله ربنا وربكم ل م ا أ ع م ا ل ن ا ولكم أ ع م ا ل ك م لا ح ج ة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا و إ ل ي ه المصير والذين يحاربون م ج و ن في الله من بعد ما استجيب له حجتهم د ا ح ض ة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان أنزل وما يدريك لعل الساعه قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آ م ن و ا مشفكون منها ويعلمون انها الحق أ ل ا إ ن الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد ح ر ف ا ل آ خ ر ة نزد له في ح ر ف ه ومن كان يريد ح ر ف الدنيا نؤته منها وما له في ا ل آ خ ر ة من نصيب أ م لهم شركاء شرعوا لهم الدين ما لم ي أ ذ ن به الله ولولا كلمه الفصل لقضي بينهم و إ ن الظالمين لهم عذاب أ ل ي م ترى الظالمين مشفقين مما ك س ب و ا وواقع بهم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 ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات قل لا أ س أ ل ك م عليه أ ج ر ا الا ا ل م و د ة في القربى ومن يقترف ح س ن ة نزد له فيها حسنا ان الله غفور شكور ام يقولوا ن نفترى على الله كذبا فان يشا الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إ ن ه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل ا ل ت و ب ة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ويستجيب الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات و ي ز ي د ه م من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 وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آ ي ا ت ه خلق السماوات و ا ل أ ر ض وما ب س فيه ما من دابه وهو على جمعهم اذا يشاء قدير وما اصابكم من مصيبه بما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وما انتم بمعجزين في الارض وما لكم من دون الله من و ل ي ولا ن ص ي د ومن آ ي ا ت ه الجواري في البحر ك ا ل أ ع ل ا م إ ن يشا يسكن الرياح ف ي ض ل ل ن رواكب على ظهره إ ن في ذلك لايات لكل صبار شكور أ و يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجاهدون في آ ي ا ت ن ا ما لهم من محيص فما أ و ت ي ت م من شيء فمتاع ا ل ح ي ا ة الدنيا وما عند الله خير و أ ب ق ى للذين آ م ن و ا وعلى ربهم يتوكلون والذين ي ج ت ه ب و ن كبائر ا ل إ ث م والفواحش و إ ذ ا ما غضبوا يغفر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 إ ن م ا السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في ا ل أ ر ض بغير الحق أ و ل ئ ك لهم عذاب أ ل ي م ولمن صبر وغفر إ ن ذلك لمن عزم ا ل أ م و ر ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما راوا العذاب يقولون هل إ ل ى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آ م ن و ا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم ا ل ق ي ا م ة ألا إن ا ل ظ ا ل م ي ن في عذاب مقيم وما كان لهم من أ و ل ي ا ء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل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 إ ن عليك إ ل ا البلاء و إ ن ا اذا أ ذ ق ن ا ا ل إ ن س ا ن منا ر ح م ة فرح بها و إ ن تصبهم سيئه بما قدمت أ ي د ي ه م ف إ ن ا ل إ ن س ا ن كفور لله ملك السماوات و ا ل أ ر ض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور أ و يزوجهم ذكرانا واناثا و ي د ع ل من يشاء عقيما إ ن ه عليم قدير وما كان لبشر أ ن يكلمه الله إ ل ا وحيا أ و من وراء ح ج او ب أ يرسل رسولا فيوحي ب إ ذ ن ه ما يشاء إ ن ه علي حكيم وكذلك أ و ح ي ن ا إ ل ي ك روحا من أ م ر ن ا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 ص ر ا و ا ل ل ه النابلسي ذ ي له للعلوم ا في ا ل أ أ ر ض ل ا إ ل ى ا ل ل ه ت ص ي ه